يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واتطيعوا الرسول وأولِّ الأمّر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير أحسن تأويلا